الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة الحمد ل ل الصلاة والسلام الله وانه كلنا وقفنا الحديث سبازي باب الخضيان الحديث على رسول وعلى آله بول الحديث وصحبه ومن نعم عند تنش قد يو وستون بعد ا ل م ئ ة طيب ا ق ر أ بسم الله والحمد وال... لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنفي رحمه الله تعالى باب ب و د الصبيان عن أ م قيس بنت محسن رضي الله عنها أ ن ه ا أ ت ت بابن لها صغير لم ياكل الطعام إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله الحمد والصلاة والصلاة الله وعلى آله وصحبه هذه الترجمة بكتاب الوضوء والطهارة معنا لله على رسول وعلى آله وعلى وله متعلقة وصحبه هذه وأولا بول الصبيان ويراد بالصبي الذي لم ياكل غير اللبن استقلالا والدليل على هذا لابن لها صغير لم يأكل, الطعام. لم ياكل الطعام لا يفهم منه اللبن اللبن طعام ولا طعام ها ن م ا ولا يمكن أ ن يتصور صغير حتى ولو بلغ يوما أ و عمره يوم لا يتصور أ ن ه لا يشرب اللبن إ ن م ا قولها أ ت ت بابن لها صغير لم ي أ ك ل الطعام أ ي لم ي أ ك ل غير اللبن استقلالا فهو ي أ ك ل شو ي أ ك ل اللبن ويعتمد عليه هذا معنى بول الصبيان وسوف نعرف بعد قليل التفريق بين بول الغلام و ا ل ج ا ر ي ة وهذا واضح كما ورد في ص ح ي ح مسلم أ ن بول الغلام ي ن ض ح و أ ن بول ا ل ج ا ر ي ة يغسل إ ذ ا استويا ف العمر وكانت تشرب اللبن فقط وهو يشرب اللبن فقط اما ل ل ب ن فقط أ إ ذ ا طعما فالغلام مثل ا ل ج ا ر ي ة سواء بولهما يغسل هذه ا ل ت ر ج م ة أم قيس هي ح ذ ا م ة اسمها حذامه وهي ح ذ ا م ة بنت قيس ا ل ت ز ا ر ي ة وهي أ خ ت ع ك ا ش ة بن م ح ص ن المشهور في الحديث س ب ق ك بهاشنو ع ك ا ش ة ف أ م قيس بنت م ح ص ن بل تمحصن ا ل ف ز ا ر ي ة هي أ خ ت و ا ك ا ش ا ا ك ا ش ا بنو ابن مصر اوكاشا ابن م ح ص ن أ ن ه ا أ ت ت بابن لها ل صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ج ل س ه رسول الله في اجره وفي هذا حسن عشرته وكمال أ د ب ه وجمال تواضعه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يؤخذ من الحديث حسن عسرته وكمال أ د ب ه وجمال تواضعه أ خ ذ هذا الطفل ووضعه في ش ن ه في ح ج ر ه الحجر معروف هل هو في وسطه أ و بين أ و بين رجليه حجريه فبال على ثوبه ولعل هذا البول فيه فائده وما, هو وما هي بال لنتعلم بال لشنو لنتعلم ولا ما ف ي ف ا ئ د ة كثير من أ ط ف ا ل كتابهم في حين سنه فلا يبولون فلا يروى حديثهم أصلا ل أ ن الشاهد هنا بوله بول الصبيان إ ذ ا قلنا و ف ا ئ د ة بوله ا ن و تعلمنا التشريع ما في شك ا ل م س أ ل ة الكم هذه ا ل ث ا ل ث ة حكم بول الصبي الذي لم يطعم حكم بول الذي لم يطعم. الراجح ص ب ي الذي يطعم ا لم ل أ ن بول الصبي نجس أ ن بول الصبيشنو نجس أ خ ذ ا ب ا ل أ ص ل ما هو ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل في ا ل أ ب و ا ل ا ل ن ج ا س ة ولو دققنا نقول ا ل أ ص ل في بول ا ل آ د م ي ا ل ن ج ا س ة و ا ل آ د م ي الطفل ادم ولا ما آ د م حتى و ل م ي ط ع م صح ع ر ف ت ا ل أ ص ل أن أن بوله أن بول ان ل ب ي شبه أ بول الصبي نجس فدعا ب بماء فنضحه ولم يغسله وفي بعض الروايات أ ن ه رش عليه وذلك ب د أ الفقهاء يتحدثون عن تعليم الفرق بين بول ا ل غ ل ا ل وبول ا ل ج ا ر ي ة أصح الأقوال الأقوال أن ن الغلام ا ل فلذلك و س ت ت ع ق لشق به الصعب بوله بغسن بوله وهو كلهم عليهم فكثيرا فمن ف يحمل الصغير يدول يتحرز أمر ما من ولو ل أن جاء ا ل أ م ر بالنصح للتخفيف النصح ل ا ش ن و للتخفيف عرفتم هذا واضح ام لا واضح أم لا و ع ي د ه ا ا ل أ ص ل قلنا أ ن ا ل ع ر ف قديما والنفوس تتعلق ب ا ل أ ط ف ا ل الصبيان أ ك ث ر من البنات في أ و ل ا ل أ م ر وان ك ط ب ع البنت ا أ ك ث ر ع ا ط ف ة ب ا ل م ن ا س ب ة على أ ب ي ه ا حتى في تفسير قوله تعالى ف أ ر ا د ربك أ ن يب يبدلهما خيرا منه ز ك ا ة و أ ق ر ب ر ح م ة قالوا البديل كان ج ا ر ي ة ل أ ن ه ا أ ق ر ب رحمه يعني أ ك ث ر حنانا وعطف على والدها وكذلك في معرض ا ل ع ق ي ة ا ل إ ل ه ي ة ب د أ بالبنات وفي الحديث عن الفطر ا ل ب ش ر ي ة ب د أ ب ا ل أ و ل ا د كيف لما حدث عن م ن ت ه قال يهب لمن يشاء إ ن ا ث ا ثم جاء الذكور ففي تقديم ا ل إ ن ا ث على الذكور ف ا ئ د ة وهي فائده ان الله إ ذ ا أ ع ط ى البنات في البنات ب ر ك ة و ف ا ئ د ة ولما حدث عن ما تنير إ ل ي ه البشر وما في نفوسهم زين للناس حب الشهوات من النساء و ا ل ب ن ي ن وما ذكر البنات إ ن م ا ذكر ا ل ب ن ي ن ا ل ب ن ي ن ل أ ن الناس ي ر ي د و ن ففي معرض ا ل ع ط ي ة ا ل ا ل ه ي ة ب د أ بالبنات وفي معرض الطلب البشري وما تطلبه النفوس ذكر شنو ذكر البنين ف ا ل ا ي متعلق بالصبي ويحمل وحمله طبعا هو صغير لا ي س ت أ ذ ن ولا يعرف متى يبول هو يدوب يرضع أ ك ل لا ي أ ك ل هو يبول بوله إ ذ ا كل إ ن س ا ن مع تعلقهم يشق عليهم إ م ا أ ن ه م لا يحملونه و إ م ا أ ن ه م يحملونه وفي كل م ر ة يغسلون ه ف ن ي ا ب ه هذا هو اجنو هذه هي العله بعض الفقهاء يقول أ ن بول الغلام و ا ل ج ا ر ي ة سواء يغسلان وهو قول المالكيه قول و ا ل م ا ل ك ي ة و والشاف... ا ل ش ا ف ع ي ة أ و على ص ح ا ل أ خ و ا ل هو قول الشافع الشافع يقول شنو الشافع ومالك ماذا يقولون الصبي و ا ل ج ا ر ي سواء لاستوائهما في النجاسه يستويان في الحكم ويغسلان لكنهم محجوبون بشنو محدودون بالحديث الذي بينه اي ب ي ن ا واضح ولم ا و ا ض ح ولم ا ض ح ا و ا ض ح سيعد ي علي الكلام هذه ن ق ط ة ا خ ي ر ة أ ع ي د علي الكلام نعم أ ع ي د علي الكلام طيب بعده ا ل م ا ل ك ي ابن المالكي قطمن و ا ل س ا ف ع ي نعم مالك و ا ل س ا ف ع ي ماذا لا معلش مالك و ا ل س ا ف ع ي يقولون بول الصبي و ا ل ج ا ر ي ة سواء ينضحان يقتلان ولا يقتلان القول ب أ ن ه م ا يغسلان معا م ج و ب ا هو قول ا ل أ ح ن ا ف بالمناسبه、صحيح. هم سواء فعلا يقولون المالك والشافعي ق و ل و ن شنو قول الولد والبنت شنو الذكر و ا ل أ ن ث ى و إ ن لم يطعما شنو سواء ينضحان معا ولا ي غ س ل أ م ا الغسل عند ا ل أ ح ن ا ف للولد للذكر و ا ل أ ن ث ى عرفتم طيب باب البول قائما, وقا... قائما وقاعدا أن عن الله عنه قائما ل النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال أتى سباطة ا قوم ق ثم بماء دعا بماء فجئته ف ت وقاعدا ض باب البول ئ م ا ا و ق انما الاشكال ا ليس أ في ا ل ب و ش ن ه قائم وقوله و أ و ر د الحديث للرد على من قال بسنوك عدم, الجواز. عدم الجواز, والمنع. الذي قال بعدم الجواز والمنع فقال عن ح ذ ي ف ة وهو حذيفه بن اليمان بن حسن, ابن حسن. حسن. ح س ل حاء س ل ح وسين و ل م ابن ح س ل واليمن ابن ح س ل صحابي جليل استشهد يوم أ ح ب مات شهيدا يوم احب هو من شهداء أ ح ب ع ر ف ت وينسبون إ ل ى ا ل أ ن ص ا ر وينسبون إ ل ى اليمن واليمن قتل يوم أ ح ب ب ص ي و ف المسلمين خطا لما اطلب الجيش و ق ع فيه ص ي و ف و ح ذ ي ف يقول أ ب ي أ ب ي إ ل ى أ ن قتل ف أ م ر النبي ب أ ي و د ى أ ن تدفع بيته فقال يا رسول الله بيته ابي ص ب ق على المسلمين هذا من ف ذ ي ف ه اليمان وهو ت ر ج م ة الذهب الى حذيفه بن اليمان من نجباء الصحابه, هو يعتبر رضي الله عنه الصحابة. وله مواقف ج ل ي ل ة وكان رسولاً يامنه ويخبره ب أ س م ا ء ا ل م ن ا س ق ي ن م ن ا س ق ا م ن ا س ق ة نعم ن عليه م ع ا ل ص ل ا ة والسلام وحذيفه سماه النبي يوم ا ل خ ن د ه وهذا الحديث أ و ر د ه مسلم و أ و ر د حديثة ه ر ض ي الله عنه ردا على من قال من التابعين و ح د ي ف حاضر أ م ا و إ ن ا لو كنا لقينا رسول الله لما جعلناه يمشي على ا ل أ ر ض فقال له ح د ي ف ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ف إ ن من الناس من ر أ ى النبي وكفر والله لقد أ ت ى علينا ف ي م روى الحديث ونحن في يوم الخندق في ل ي ل ة ش ا ف ي ة م ظ ل م ة والريح فيها شديد ونحن جلوس فقال الرسول صلى الله في عليه ا ما ح و ا ل م من ي أ ت ي ن ي بخبر القوم ويكون معي في الجنه ة قال فلم يتكلم أحد. كل الصحابة قال من يأتيني بخبر القوم معي في الجنة؟ قال فسكتوا قال فلما سماني لم أجب الدم خلاص ما لي لم أذيفك تعلم أين أجد ي أنا سمى سمى ع قال ف أ ت ي ت ه فقال اذهب وادخل في ا ل ق و م واتني بخبري ولا تحدثن شيئا قال حذيفه ولقد وكأني حمام قالت إذ بن اليمان بن ح س ل م رضي الله عنه رضي الله عنه وذيفته كان الناس ي س أ ل و ن رصيب الله صلى عن الخير وكنت أ س أ ل ه عن الشر م خ ا ف ة أ ن يدركني فقه عجيب وذيفه ت رضي الله عنه أ ن أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم س ب ا ة ت قومي السباطه هي ا ل م ز ب ل ة لكن هل ا ل م ز ب ل ة تنسب ل ل ن ف ة لي وهل يقال هذه بالنسبه ل ن ي فلان و د ن ي فلان وكذب في بعض البلدان نعم هو الصواب أ ن يقال أضاف ال... وهذه ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى اكتبوها أ ض ا ف ا ل ص ب ا ط ة إ ل ي ه م إ ض ا ف ة اختصاص وليس إ ض ا ف ة م ل ك إضافة اختصاف و لا ي س إ ض ف ة شنو ي و ج ي شخص يقول هذه المزبله ملكي شخص ي ق و ل ك ذ المختصه و ك ن ب م ه م الذين ض ع و ن عليها شنو أ و س ا خ ه م يعني لكل م ن ط ق ة ترمي اوساخه في مكان او, تجمع أو في, شنو في مكان أو يعني مكان الفضلات التي عندهم سباطه قومي فبالا قائما ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة جواز البول قائما ورد في بعض الروايات في المستجد وغيره نهى النبي وسلم ان يبول أ ح د ك م شنو قائما فيقال النهي للتنزيه والبول هنا لشنو؟ للجواز ش ن و ل البول هنا لشنو نعم ليس لهذا ليس ل أ ن ه لم يجد مكان إ ن م ا يقال للجمع هذا لبيان الجواز وذاك للتنزيه أ و توجد ط ر ي ق ة أ خ ر ى للجمع يقال جواز البول قائما لمن آ م ن ارتداد البول إ ل ي ه فالارض ا ل ص ل ب ة إ ذ ا بال قائمه ارتد البول إ ل ي ه أ م ا الصواب فالغالب ان البول شميه لا إليه يرتد فيقال نهى هناك ليس ل أ ن الوقوف أ و القيام ممنوع إ ن م ا نهى هناك عن البول قائمه ل أ ن البول يرتد و أ ج ا ز ه هنا ل أ ن ه أ م ن ارتداد البول إ ل ي ه ف إ ذ ا عندنا طريقتين للجلعين م ا أ ن نقول النهي للتنزيك و هذا للجواز و نكون جمعنا بين, بين الحديثين واعمال الدليلين خير من إ س ق ا ط شنو أ ح د ه م ا طيب فبالا ق ا ئ م ة هذه ف ا ئ د كم؟ ا ل ث ا ل ث ة ولا ا ل ث ا ن ي ة طيب السؤال أ و ن ت ر ك ه عند الحائط اللي هو هل يجوز البول داخل ا ل أ ح ي ا ء وبالقرب من البيوت لكن ا ل أ ف ض ل أ ن نتركه للحديث الذي بعده عرفتها؟ طيب ثم دعا بماء ف ت و ض أ وهذا على ع ا د ة ل أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما أ ح د ث إ ل الا وشنو؟ إ و ت و ض أ استحبابا وليس, شنو؟ وليس وجوبا اقرا الحديث الذي بعده باب البول عند صاحبي والتستر بالحائط وعنه في ر و ا ي ة أ خ ر ى قال فانتبت منه ف أ ش ا ر إ ل ي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ جميل, جميل جدا م ي ل ج هذان الحديثان حديث واحد البول قائما وقاعده والبول عند صاحبه والتستر بالحائط حديث واحد ل أ ن ه قال وعنه في ر و ا ي ة عمن عن ع ذ ي ف ه في روايته لكن قلنا أ ن البخاري من ش أ ن ه أ ن ه يقطع الحديث الواحد على أ ب و ا ب إ ذ ا اختلفت شنو ا ل أ ح ك ا م وذلك من عظيم فقه ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله ولقد كان البخاري فقيه قال شيخ ا ل إ س ل ا م أ ف ق ه أ ه ل الكتب ا ل س ت ة كتب ا ل س ن ة ا ل س ت ة البخاري ومسلم ا ل و أ ب و داود والترمذي والنسائي وابن م ا ج ة أ ف ق ه أ ص ح ا ب الكتب ا ل س ت ة البخاري ما في ذلك شك عجيب والبخاري فقيه يعني、طيب. فانتبذت منه أ ي هذا يدل على أ ن ه كان قريبا منه وضع الماء ثم انتبذ انتبذ يعني ا س ت ع د فانتبذت من أ ه ل ه ا مكانا ق ص ي ا ف أ ش ا ر إ ل ي فجئته هل مهمة فائدة جواز البول بالقرب من الناس ل أ ن ح ذ ي ف ة كان بعيدا فاقترب وبال النبي حذيفة ش ن وحذيفه ة عند ع ق وحذيفة عند شنو عند عقبه ن د ع ف أ ش ا ر إ ل ي فقمت عند عقبلي حتى فرغ فيه جوازنه جواز البرجنوس بالقرب والجواء من الناس طيب و أ ن لو تستر بحائط ل أ ن ا س ف هذا يعني أ ن ه يجوز البول في شنو على الحائط و ي ل ا ك س ا ر به طبعا هذا باشتراق أ ن لا يؤنس هذا في الناس أ ذ ن و إ ل ا حرم ل ل أ ذ ى يعني الان لا يجوز في ه مثل هذه ا ل أ م ا ك ن عرفتم طيب السؤال المهم كان من عادته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا ف ا ئ د ة م ه م ة أ ن ه يبتعد وكان يباعد و ا ل د ل ي ل أ ن ه ما خرج إ ل ى الخلاء إ ل ا ومعه عن هذا فكان يبتعد ابتعادا شديدا حتى لا يرى هنا بال بالقرب من الحي ولم يبتعد حاول الفقهاء أ ن يدللوا و أ ن يحللوا فتوصلوا اعدل ا ل أ ق و ا ل لماذا لم يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم وبال بالقرب من ص ب ا ط ة قوم وبالا م س ت ف ر ا بالحائط وفي الحي لماذا لم يبتعد ك ع ا د ت ه حتى يخفف ع ل ى ا ل ا م ة نعم ل ل ت خ ص ي طيب ث ل ا ث ة ث ل ا ث ة أ ج و ب ة وكلها م ح ت م ل ة و ص ح ي ح ة ث ل الجواب ث ة أجوبة ا ا ل أ و ل أ ن ه كان يبتعد ل أ ج ل التستر وقد حصل فمن أ م ا م ه الجدار وفي عقبهما ديفا. من أ م ا م ه الجدار وفي عقبه ح ذ ي ف ة التستر حصل ما حصل هو كان يبتعد ل أ ج ل التستر وقد حصل له ش ن و ب التستر البول أ خ ف من الغائط ف إ ن ه كان إ ذ ا أ ت ى الغائط ابتعد أ م ا البول فميسور وحتى د ن و ب ا ي ف ة لا يؤثر ل أ ن ه قد لا تفضل ر ا ئ ح ة ولا ي ت أ ث ر عرفتا؟ و ل أ ن ح ذ ي ف ة بالقرب منه بال قائما عرفتا؟ و ح ذ ي ف ة كان بالقرب منه لستره يعني أ م ر ه أ ن يبنوا منه ليستره فاستقر النبي ب أ م ر ي ن بشنو ب ا ل ح ا ئ ط و ا ب ز و و ب ح ذ ي ف ة وكان ح ذ ي ف ة أ ع ط ى ظهره للنبي ي س ل م يعني لا ي م ن و ا الى النبي فلذلك أ م ن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى من خروجه إ ذ ا قلنا ا ل ا ج ا ب ة ا ل أ و ل ى ما هي ا ل ا ج ا ب ة ا ل أ و ل ى ايوه يبتعد النبي التستر وقد حصل له التستر ب الحائط و ش ن و و ب ع د ي ف ة و ع د ي ف ة لم يكن ينظر الى النبي س ل م إنما إ كان شنو ظهره ل ى ا ل ن ب ي عليه الصلاة وسلم ا ل ا وستره و إ ذ ا جلس لا يستره ولذلك كان واقفا هنا ا ل س ت ر حصل لما حصل ثانيا البول أ خ ف من ا ل ض ا ي ه والثالث أ ن ه كان منشغلا بمصالح المسلمين فيصعب عليه أ ن يبعد وفي هذا ق ا ع د ة شرعيه احتمال أ د ن ى المفسدتين عرفته د ف ع أ ع ل ى ا ل مفسدتين ب ا ح ت م ا ل أ د ن ا ه م ا م ف س د ة طبيعي مصالح المسلمين و م ف س د ة البول داخل ش ن و داخل الحي وبالقرب من الحائط وبالقرب من الناس ف إ ذ ا اجتمع هنا شمو مفسدتان م مفسدت ف س د ة طبيعي مصالح المسلمين و م ف س د ة البول في الحي فدفع أ ع ل ى ا ل مفسدتين ب ا ح ت م ا ل ش ن و أ د ن ا ه م ا وهي ش ن و البول عند ش ن و عند ارايت ل ح د ي ث ا ق أ ل ح د احدانا ل ي ب تخيض في الثوب كيف تصنع قال تحثه ثم ت ق ر س ه بالماء وتنضح ه وتصلي فيه هذا الحديث الحديث المشكلة جداً و أ ح ا و ل أ ن أ ف ص ل ل ا س ت ف ا د ه حتى تعم ا ل ف ا ئ د ة ل أ خ و ا ت ن ا الكريمات من, من النساء والحضور طيب. عن أ س م ا ء رضي الله عنها وهي بنت ابي بكر الصديق وهي م ن ه ي ة النساء شرفا وعلما وتقوى وعملا جاءت ا م ر أ ة النسل ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولعلها تقصد نفسها ف أ ب ه م ت ا ل أ م ر ف أ ب ه م ا ل س ل و ا ل أ م ر ما قالت أ ت ي ت أ ن ا عرفتم وهذا جائز ل أ ن ه ح ق ي ق ة ج ا ء ت ا م ر أ ه الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقالت أ ر أ ي ت إ ح د ا ن ا تحيض في الثوب كيف تصنع إ ح د ا ن ا تحيض في الثوب فكيف تصنع طيب قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تحثه تحثه أ ي بيدها وفي هذا ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة جدا وهي ف ا ئ د ة استحباب ح ت ى ا ل ص ه ا ر ة ا ل ن ج ا س ة اليابسه ثم غسلها, بعد ثم غسلها بعد ذلك بالماء هنا ا ل ن ج ا ة ما لا ي ا ب س ولذلك قا يعني قال عليه الصلاه والسلام ت ح ط ه ثم تقرصه أ ي ت ذ ل ك بالماء القرص هو معروف يعني بالماء والقرص معروف صح المصح يقال يعني لا فلان قرص فلان القرصه تعرفوه الذبابه شنو قرصته الذبابه من معنى شنو ع د ت ه ف م ع ن ى ه ع د الثوب ل إ خ ر ا ج ا ل ن ج ا س ة وهذا يفيد ان دم الحيض نجس بالاتفاق يفيد التي الحيط الحيط الأدل تتدل الندم الندم نجاسة شنو وهذا من شنو نجس وهذا بها العلماء على أن دم الحيط شنو؟ أن دم الحيط نجس. طيب هل يمكن أ ن يزال دم الحيض من ا ل س و ب بغير الماء يجوز ي ج و ز إ ز ا ل ة دم الحيض ل أ ن قلنا أ ن النجاسه ج ر م و أ ه م شيء شرب و ا ل ل إ ز ا ل ة عين النجاسه لكن ا ل أ غ ل ب أ ن الماء هو ا ل أ ح و ط في إ ز ا ل ة ش م س في إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا طيب وفي الحديث جواز سؤال ا ل م ر أ ة عما يستحى من ذكره و ذكر ما هو م س ت ق د ر ل ل ف ا ئ د ة و ا ل م ص ل ح ة والضروره أ ع ي د السلام لا ي ش ي ان شاء الله اعيد لكم وفي هذا الحديث دليل على جواز ذكر ا ل م ر أ ة ذكر ما يستحى منه عرفته احدانا تحيض في الثوب كيف ت ص ن ع هذا ش ن و في الغالب يستحى شنو يستحى منه ففيه جواز ذكر ا ل م ر أ ة ما يستحى منه وما هو م س ت ق د ر الحيض م ا ل و م س ت ق د ر ولا م س ت ق د ر م س ت ق د ر وما هو مستقدر ل ش ن و ل ل ف ا ئ د ة و ل ل م ص ل ح ة و ل ل ض ر و ر ة لكل هذا يجوز ي ل ا شخص يعيد هذا الكلام بصوت عال ي لا ما تنظر الى... الى ما كتبته نعم ص ف ر جواز سؤال ا ل م ر أ ة عما يستحى منه وما ي س ت ق د ر من ا ل ن ج ا س ة طلبا للعلم و ا ل ف ا ئ د ة و ا ل ض ر و ر ة وهذا دليله واضح تحيض في الصوت كيف تصنع ف أ خ ب ر ه ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بغير استحياء عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال ت ح ط ه النجاه اذا تيبت ش م و قلنا اليابسه م ا ل ا ث م تغسل لكن في بعض الروايات في البخاري أ ن ا ل ح ي ة إ ذ ا أ ص ا ب الثوب يغسل موضوع البول و ي ن ض ح الماء على ب ق ي ة الثوب كله وهذا حديث ع ا ئ ش ة وهذا حديث من وهذا حديث ع ا ئ ش ة كيف نفعل يقتل و ا ل غ س ط وحده ي ج ز ل موضع البول إ ن م ا النصح ل ز ي ا د ة و ا ل ز ي ا د ة دفعا للوسواس واحد اثنين قوله يمدح السبب كله دل على أ ن ه طالما ا ل أ م ر أ م ر ن ض ح فليست ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة إ ز ا ل ة ن ج ا س ة فلذلك ليس بمتعين انما المتعين إ ز ا ل ه النجاسه ة أزيلت ازيلت أ لماذا نعم أ ز ي ل ت ا ل ن ج ا س ة للماء في موضعه صح ا ل ب ق ي ة ت ن ض ع عليه ق ا ل م ا قال ت ن ض ع من قوله ت ن ض ع علينا أ ن ا ل أ م ر ليس شنو ليس بمتعين لماذا ل أ ن النصح لا يزيل شنو ل عين ا ل ن ج ا س ة إ ن م ا يزيل عين ا ل ن ج ا س ة حقه وقرصه بالماء قرصه بالماء واضح او ما ما واضح أ ح ك ا م هذا أحكام ه الحديث واضح ل ا غير واضح ولو اعيد ا ل كلامنا الاول قلنا أن النص على, على الثوب بدفع شنو دفع الوسواس ل لإزالة وليس ذ ل لا ك ص ي ر متعينا فمن غ لازاله ت موضع ل ن ا شنو النجاسه و ل أما وصلس هنا م د ل ت ليس في كتاب الوضوء ا ل آ ن نحن في كتاب شنوء في كتاب, شنو؟ كتاب الحيض أ و ر د البخاري قول ع ا ئ ش ة أ ن ه ا كانت إ ذ ا وجدت أل أل أل أل الدما في ت و ب ه ا قالت بريقها ثم قطعته بظفرها قالت بشنوء بريقها قلت بشنوء على موضع البول على موضع الدم بريقها ثم ق ص ع ت ه والقصع هو, هو الحق والفرق ق ص ع ت ه بشنو بظفرها وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه ان الماء ليس بشنو بمتعين في ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ت انما تزول ا ل ن ج ا س ة بذهاب عين ا ل ن ج ا س ة لانها جرم واضح ولا ما واضح هذه ن ق ط ة و ا ض ح ة ولا أ ع ي د ه واضح ة ك ب ه طيب عندنا الحديث الثاني ولكنه طويل وبقيت دقائق م ع د و د ة والحديث فيه أ ح ك ا م ا ل ا س ت ح ا ب ة ولكن نبدا فيه ثم بعد ذلك متى ما وقفنا نقف ونواصل في ا ل م س ا ء إ ن ش ا ء الله ب ع د ا ل ع ش ا اقرأ ء ن ع ا ئ ش ة رضي الله ع ن ه ا ق ا ل ت ج ا ء ت فاطمة ب ن ت أبي حبيش إ ل ى رسول بنت الله بنت أبي ب ح و ل ب ن ت بنت أبي ه ا ت فاطمة ت أبي ح ب ي ش إلى رسول الى ل ل ه ص الله عليه و س ل م ف ق ا ل ت يا رسول الله إ ن ي ا م ر أ ة الى ض ف ا أطهر أ ا ل ص ل ا ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إ ن م ا ذلك عرق وليس بحيض ف إ ذ ا أ ق ب ل ت حيضتك فدع الصلاه و إ ذ ا أ د ب ر ت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل ص ل ا ة حتى يجيء ذلك الوقت طيب أغرفت بين ترجمة البادي وبين الحديث الباب باب الفائدة الأولى عنوان الدم غسل أغرفت ترجمة والحديث ا س ت ح ب المراد ف إ ذ ا أ د ب ر ت ف ق ت ل ي ع ن ك ش ن و فاختي ع ن ك ش ن و ف ق ت ل ي ع ن ك ا ل دما وهو دم خارج, شنو؟ خارج من شنو خ الرحم ر ج من ا ف ق ت ل ي عنك م ع ن ا ا الدم ه ش ن و ليس بالضروري الدم ي ق س ل الدم يغسل ولكن ليس بالضروري أ ن يكون الدم كله ش كله نجس و كله ن المتفق عليه دم الحيض ي ط ي ب دم النجاح ت ت نجس أ و ليس بنجس نجس دم ا ل ا س ت ح ا ب ة نجس ا ل أ ق ر ب أ ن ه نجس ل أ ن ه خارج من الرحيم لكن لا يلزم منه أ ح ك احكام م ا ل ي ي يلزم ض لا منه شنو؟ أ ح الحيض ي والدم الذي يخرج من ا ل إ ن س ا ن بجرح الراجح ان هذا ليس بنجس لماذا ل أ ن ه لم يخرج من المخرجين لم يخرج من المخرجين من يخرج عرفته ولذلك ليس بنجس حتى و ا ل أ ص ا ب ا ل ث و ب ة ي س ل ى في الثوب ولا ح ر ف كما فعل ذلك ا ل ص ح ا ب ة و أ و ر د ذلك البخاري في صحيحه الحسن البصري لا يزال م س ل م و ن يصلون في جراحاتهم وحدث الصحابه الذي كان ي ح ر ص الصحابه ة و وكل يصلي و ما وقع فيه سهم نزعه ثم واصل في صلاته نعم نعم و... بن على أن الدم الخارج من الإنسان شنو؟ ولعله عباد على الدم فدل الخارج ليس جسده بشر بنجس. ليس بنجس. وكذلك الرعاف دمه ا ليس ر ع ا ف ل اسمه ليس بنجس ف ا ط م ة فاطمة بنت أ ب ي حبيش أبو حبيش هو المطلب ا بن أسد اسد ب عبد العزة ابن قصي فهي فاطمة بنت المطلب ابن ن ابن العزة ابن قصي القراشي فاطمة قصي فهي أ ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي القرشي والمطلق كان يكلى بابي حبيس فهي ف ا ط ع ة بنت ابي حبيس وجاء الشيخ ده موعدنا بعد العشاء إ ن شاء الله م و ا ص ل ة السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته